بسم الله الرحمن الرحيم تبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي غزر فهدايا الذي أخرج المرأة فاجعله غتاء الأخوى فنقرمك فلا تنسى إلا الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونوثمك من مصرى تذكر إن نفاة النشرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشخى ويتجنبها الأشخى الذي يقف النار صبرا ثم لا يموت بيها ولا يحيا قد أفلح من تذشى ونترث مرضه بصلا بل سؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير لهم وأبقى إن هذا نبسط عهود الخونا صعوب إن